ولا يحل لهن ان ان ما خلق الله في ارحامه ان كن يؤمنن لله ان كن يغمن بالله واليوم الاخر واولتهم حق بردهم في ذلك ان ارادوا اصلاحا ولهن مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بالمعروف وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ الطلاق مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا شيئا أَن يَخَافَا يخافا إلا أن يخاف ألا لا حدود الله فإن خفتم ألا لا يقيما حدود الله فلا جناح عليه ما فيما افتدت لي تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن قلّقها فلا جناح عليهما ما يتراجعا تراجع فلا جناح عليه ما أيّ تراجع يقنا أيّ يقينا حدود الله وتلك حدود الله يبقّنها لقوم يعلمون واذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن فامسكوهن لمعروف او سلحوهن لمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا ايات الله هزوا واذكروا نِعْمَةَ الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب وَالْحِكْمَةِ يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعبرون. فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعَرُومِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكُمْ ذلك أَزْكَانَكُمْ وَأَظْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ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 وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراب منهما وتشاؤر فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليهم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف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 بالمعروف والله بما تعملون خبير ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبه النساء أو أكنت فَإِنْ كُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُ وَلَكِنْ وَلَكِنْ لَا تُوَعِّدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا وَلَا حتى عُقْدَةَ نِكَاحٍ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ يعلم أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا في أنفسكم فاحذروا وَأَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ أَمَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِغُ لَهُنَّ فَرِيضَهُمْ وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَوْهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَوْهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًا عَلَى الْمُحْسِنِينَ وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن أو تفرغوا لهن فريغة فمسهما فرقتم وإن طلقتموهن فرغتم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 فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون والذين يتوفون منكم ويخرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول خير إخراج فإن خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهن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 ألم تر إلى الملئ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا, لهم إذ قالوا لنبي لهم بعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا؟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 فَلَنْ يَشْرَبَ مِنْهُ فَلَيْسَ لِنَا وَمَنْ لَمْ يُطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنَّا إِلَّا مَنْ اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِ فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلاً مِنْهُمْ فَلَمَّا جَاوَزَهُ هُوَ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ قَالُوا لَا طَاقَةَ لَنَا الْيَوْمَ رِجَالٌ وَتَجُونُدٌ قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة, غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا قالوا ربنا أفبر علينا صدر وثبت أقدامنا وصرنا على القوم الكافرين فهزموه بإذن الله وقتل داود شاروته وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء. لولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله دو فضل على العالمين تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض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 ولو شاء الله ما مختتلوا ولكن الله يفعل ما يريد يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم, من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعه والكافرون هم الظالمون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 وسع كرسيه السماوات والأرض وَلَا ولا يؤده حفظهما هو العري العظيم لا إكراه في الدين قد تغين الرشد من الغيب فمن يكثر بالطابوت ويؤمن بالله فقد استمسك في صاملاء والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم, يخرجونهم من النور إلى الظلمات أصحاب النار هم فيها خالدون ألم تر إلى الذي ح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 وانظر الى حمارك ولنجعلك ايه للناس وانظر الى العظام كيف نمشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال اعلم أن الله قال اعلم ان الله على كل شيء قدير وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قَالَ فخذ أَرْبَعَةً من الطير فصرهن إِلَيْكَ ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يَأْتِينَكَ سعيا واعلم أَنَّ الله عزيز حكيم مثل الذين ينفقون أَمْوَالَهُمْ في سبيل الله كمثل حربة أنبتت سبع كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِئَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ لِسَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُتْبِعُونَ, ثم لا يتبعون مَا أَنفَقُوا لهم أَجْرُهُمْ عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون قول معروف وَمَغْفِرَةٌ خير من صَدَقَةٍ يتبعها أذى والله غني حليم يا أَيُّهَا الذين آمَنُوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى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 ومثل الذين يُوفِقون أموالهم بِطِعَان أَمْرَ غَاتِ اللَّهِ وَتَسْلِيْتَ مِن أَنْفُسِهِمْ وَتَسْلِيْتَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِن صابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصدها وابل فضل والله بما تعملون بصير أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل واعناب تجري من تحتها الانهار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 يا ايها الذين امنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم ومن ما اخرجنا لكم من الامر ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم باخذيه الا ان تغمضوا فيه واعلموا ان الله غني حميد الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وقبلا والله واسع عليم يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد اوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أُلُلَ الْأَلْدَ وَمَا أَنْفَقَتٌ مِنْ نَفَقَةٍ أَوْ نَذْرٌ مِنْ نَذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ وَلَا لِفَالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ إِنْ تُبْدُ الصَّدَقَاتِ فَلِعِلْمَهِ وَإِنْ تُخْوَهَا وَتُرْثُهَا الْفُقَرَانِ خير لكم ويكفر عنكم وإن تبدو الصدقات فنعماه وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير